الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعموا خير المغضوم عليه ونظام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وَلَا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جَنَّتَنَ إِنَّ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فتيني والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكى الحاكمين الله أكبر